وَودَشر الَّذينَ آممَنُ وَعَمِ الصَّالِ حَاتِ أََّ لَهُ جََّّات وَودَشَّينَ آممَوا وَعَنُ الصَون حَاتِ أََّ لَهُ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما يرزقوا منها من ثمرة قالوا كلما يرزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها قالوا هذا الذي رزقنا وقبل وأتوبه متكابهاء ولهم فيها أدواج مطهرة ولهم فيها أدواج مطهرة وهم فيها خالدون وهم إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى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 بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل كثيرا ويزل به كثيرا وما يضل به إلا الفاتحين وما يضل به, به إلا الفاتحين الذين ينقضون عهد الرجال من بعد ميساقه ويقطعون الذين ينكدون عز الله من بعد ميساقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يُصَالُوا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحديكم ثم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحديكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى هو الذي خلق لكم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَمِنْهُ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّيْنَاكُمْ ثُمَّ استوى إلى وهو بكل شيء عليم وقوه بكل شيء عليم